غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50 أَلْفَ سَنَةٍ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بعيدا ونراه يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه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 على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون الله الله الله سمع الله لمن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 أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلًا مُشْتَّعِرِينَ مِنَ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِينٍ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِن مَّا فَلَا أُنْقَصِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ على أن نبدل أمثالهم على أن نبدل وَمَا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي